بسم الله الرحمن الرحيم الف <تصفيق> لام را تلك آيات الكتاب وقران مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين درهم ياكلون ويتمتعون ويلهيهم الامل فسوف يعلمون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 وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَاهَا لِلنَّ نَاظِرِينَ وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ إِلَّا مَنْ إِسْتَرَقَ السَّمَعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُّبِينٌ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 وما ننزله إلا بقدر معلوم وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكمه فأسقيناكمه وما أنتم لو بخازنين وَإِنَّا لنحن نحي ونبي ونحن الوارثون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 والجَانَ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنَ النَّارِ السَّمُومُ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا يُصَلِّي مِنْ, من حَمَائِ مَسْنُونٍ فَإِذَا سَوَيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ الرُّوحِ فَقَعُوا لَوْ سَاجِدِينَ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 وصلنا إلى قوم مجرمين، إلا آل لوط إن لم نجئهم أجمعين، إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين، فلما جاء آل لوط قال إنكم قوم كرون. فَالَمَّا بَلَغْنَاكَ بِمَا كَانُوا فِيهِ يَنْتَرُونَ وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنكُمْ أَحَدٌ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنكُمْ أَحَدٌ وَمُرْ فِي حَيْثُ تُؤْمَرُونَ وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطو مصبحين وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء ضيف فلا تفضحون واتقوا الله ولا تحزون قالوا أولم ننهك عن العالمين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 ان في ذلك لايات للمتوهمين وانها لبسبيل مقيم ان في ذلك لايه للمؤمنين وان كان اصحاب الايكه نظالين فمن تقمنا منهم وانهما لبهما من مبين